أعوذ ب الله من ا ل ش ي ط ا ا ن ل ر ج ي م بسم ا ل ل ل ه ا ر ح م ن m、mm、m -hmm. な日は私たち نحن أ و 「な حن نزلا من غفور رحيم ومن أ ح س ن قولا 私は ا ل 世を誇ることはないんです。 お前。Oh, ولا تستوي ا ل ح س ن ة ولا ا ل س ي ئ ة تستوي تدفع ン わめんあいあい ات الليل و ا ل ن ه ا ت ك ب ر م ح ا ت ل ا يسبحون له بالليل والنهار ولا يسامون、oh, I mean. you、oh. إ ن ه على كل شيء قدير صدق الله العظيم